مولى الحبيب الزهروانينا يا الله نقدم لاله تعانينا يا الله مولى الحبيب الزهروانينا يا الله نقدم لاله تعانينا الباري سماه وباسمه معناه, سماه وباسمه معناه نور الامامه والولاي شعشعت آياته في القرآن ربع الخمسة واسمع التبيان في آية التطهير خذ عنوان بيت النبوة بالفرحة ضوى بيت النبوة بالفرحة ضوى نور العرش ولد يا جينو و احنا استوينا فاضل طينا نور العرش ولا الدياجينا احنا استوينا فاضل طينا الباري سماه كل سوره خلاه الباري سماه كل سوره خلاه ساطع الأنوار والهانة ليلة فرح والناس نشوانة هذا الشهر من ارتفع شانة كل الطيول بالتغريد فرحانة محلا هجية في سويا محلا هجية فلتتحب حبيب الله عظيم بكل مياديننا الله فلتتحب حبيب الله اسمه يا محلا في البار سماه اسمه محلا فرحت الزهر وحذر الكرار جبريل الحياهم من الجفار بيت النبوة ومهبط الأنوار يزهو ياهي فرحة للمختار فرحة حفيدة اي ليلة سعيدة فرحة حفيدة اي ليلة سعيدة السعد ينشرت لاحينا الله, الله يبارك وينثر رياحينا الله, الله السعاد ينشر طل عينا ببارك وينثر رياحينا ببار السما كل شر عمل فاه ببار السما كل من الايات قراننا والانجيل والتوراة مهد الامام ردد الابيا والكون بالفرحة نصب رايات أحلى الأماني سوعيد تهاني احنا الاماني سوعيد تهاني من العلل لاحظنا عايشين الله ضل سرب للاسلام بالزينه من العلل لاحظنا عايشين الله ضل البار سمى والمجد اعطاه البار سمى جد عطى الطير هن الفارس المخدوم فرحان يغرد في شهر الاصيام ليله تهاني تبارك الايام والهنا ناشر في الفضا اعلى هاي التغاريد بكزد هاي التغاريد هاي التغاريد بامو جتباز pixel ومضامينا قال حيلم في بخير وابهر عنوينه هاي اعدمو هاي التغاريد به многتباز el bar s'ha massa i bnura s'ha El bar s'ha massa i